بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأوض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما